الإفلام من في أدنى الأرض وهم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضعة سنين لله الأمر من قبل و بعد إِلَّا إِلَٰهِ الْأَمْرِ مِمَّنْ قَبْلَنَا بعد بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنَّكَ لَفِي حَرَمٍ النَّاسِ بِالْقَوْمِ بِهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجعلتهم خسنه بالمينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا آ وَسَهُم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين ساروا الصعاء كذبوا، أن كذبوا من الله وكانوا بها يستهزؤون. الله يبدأ خلق ثم يعيده ثم إليه تهدعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المدعيون ولم يكن وَلَمْ ولم يكن لهم, ولم يكن لهم من شركائهم شفاعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ ويوم تقوم الساعة يومئذ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غوضة يحبعون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 من آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا بشرات تشعون ومن آياته أن خلق ومن آياته أن خلق لكم من من آفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل لكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف السناتكم وأموالكم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للعانمين ومن آياته منامكم بالليل وعندها ربط قلوبهم فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون مِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآيات لقوم يعظنون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تخرجون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 وَمَا مَنَعَكُمْ أَن تَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فهل فهل آتوم فآتوم فيه سواء وتخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذالك نفصل الآيات قوم يا قنود بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس جميعا لا مبدل لا تبدل لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَنَبيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَاهُمْ فَهُمْ مُنِيبُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا لَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِهِمْ بِهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِوَعَاتِينَهُمْ فَلِيَتَمَتَّعُونَ فَتَمَتَّعُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَذْرَنَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذْقَنَنَّا الناس وَإِذَا أَذْقَنَنَّا سَرْحَمَةً فَخِحُوا بِهَا وَإِذَا تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِذَا تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا يَقْنَطُونَ اولم يغن الناس اولم يعن أو الله اولم يعن الله يبسط رزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون فاتي ذو القربى حقه والمسكين وابن السمين ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من غيبا ليروى في أموال الناس فلا يغبوا يهدى الله وما آتيتم من زكاة تريدون الله فعُلَى كُمُ المضيعون الله الذي خلقكم ثم أخصقنكم ثم يوميتكم ثم يوميتكم يحيكم المياه شركاءكم ما ذلكم أنا هو تلى عمم ظهر الفساد في البعر والبحر بما كسبت أين الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذين, بعض الذين عملون أنهم يغتعون قل سيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين حين فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مَنَ ابْعْدٍ مَنْ قَبْلِ أَي يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَحَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَا كَفَرُوا عَلَيْهِ كُفْرُهُمْ وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إن في ذا إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي يرسلوا رياع بشرا بين يدي رحمته بشرا مبشرات وليثيقكم بعضا وليثيقكم لرحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا Qablikah usulan ila qawmihim Fajau'un بينات، فجاؤه بالبينات فاتقن من الذين أجرهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل غيا حفته سحبا فلا في السماء كيف يشاء؟ ويجعله ويجعله كسفار فتغل وتق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به ما يشاء. من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانضر إلى رحمة الله الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير